أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى كيف مدرب ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشيء شَمْسَ عَلَى دَلِيلَا ثُمَّ قَضَيْنَاهُ إِلَيْنَا قَضَى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وأنه مسواة وجعل النهار نشورا Huvallezii arsalan <Sanlı> riah ushram bainaya rahmatin wa anzalna <Sanlı> <Sanlı> <Sanlı> minas وإن نحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناسه كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرَ كَأَنَّهُ يُذْكَرُ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاء əhvə eləzi جَنَا بَيْنَهُمَا بَزَخَ وَإِذُهُمْ مَحْجُورَا مَنْ قَالَ <تصفيق> قُمْنَا وَكَانَ بُكَاءُ قَوِيًّا وَيَا بُذُونَ من دون الله ما لا ينفعه ولا يضعه وكيام الكامل و au que il